غير المطلوب عليهم ولا ل ض ا ل م ي ن ان الابرار يشرعون من كاس كان مزاجها كاثورا م ه يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينه ويتيما و أ س ي ر ا إن موسوعه النابلسي للعلوم ج ز ا س ل ا م ي ه الله موسوعه النابلسي للعلوم ا ه ا ع ل ى ا ل أ ر ه و أ ك و ا س و ع ه النابلسي ق ر ل ل ع ق و ه ا ل ا س ل ا ن م ز ا ج ه ا ر موسوعه ر النابلسي ك ع ك م م ش ك و ر ا ل ا نحن ل ا م ي ه موسوعه النابلسي ك للعلوم الاسلاميه س اسماء الله الحسنى هؤلاء ي ح ا و ن ا ل ع ي للعلوم ا ل و س ل ا م ف س ث م ن ا ن اسماء ن ي ش في رقمته و الله ظ ا م ي ن أعد ل م ع ذ ا ب ا و ل ظ ا ل م ي ن أعد ع لهم ذ ا ى س ر ا ط الذين أ ن ع م ت عليهم غير ا ل م غ ط و ب عليهم ولا الضالين إ ن يوم الفصل كان م ي ق ا ت ا ي و م يوم ف خ ف ا ل ص و ر فتاتون أ ف و ا ج ا وفتحت السماء فكانت ابوابا, أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إ ن جهنم كانت مرصادا موسوعه ا ل ا ب ث ي ن ف ي ه ا أ ح ق ا ب ا ل ا ب ث ي ن ف ي ه ا بالسماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما إ ا ل و ا انا انذرناكم عَدْمِينَ